بعوذ بالله من الشيطان بسم الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ألا إنهم هم الكاذبون <تصفيق> استخفذ عليهم الشيخ ولا إنك حزب in كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن You! Who <laughs> Vay رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله أولئك الله هم المفلحون صدق الله العظيم